الغيب والشهادة فتعال عن ما يشركون قُرَبِبِ إِمَّا مَا يُعَدُّ رَبَّ فَلَا تَجْعَلْنِ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا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 119. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا 110. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ كََّذِ نَ قَصِرُون أَنَّفُسَهُم فِي جَهََّ مَ قَالِدُون تَلفَعُ جُهَهُ بُوَهُم فِيهَا كالحون.